يجب انوانا يبع انوانا والذي يدعي يا ليلا يا ليلا ملنا للجارب ملنا ليلى شحي شلو الغطاء ليلى مسجد عم تحت المطر عشق الرجال بوية رجال عشق الرجال بوية رجال الحب عش وحب ومتع الحب حفظ الله اتوف عشو ومتع الحب حفظ الله اتوف حبيبي حبيبي حبيبي سبسي يا مسهرنا خل اللحن وابقى كل لي سنه في مره اراني نسميني بالمره انا اللي حياتي صباح ذكرنا اشتق لي خبر ودليل بسم الله من يجبل خضر بقليه عن زليت الشله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 قالوا القلب وقالوا للعين يا ما في الجبل سوى يا ما في الجبل سوا كل الشوك مع اللحنه حب الغالي حليني طب وانا بالي عايوه انا بالي وبلاب يا ولا عايوه انا بالي لنفسي اعرف ايه قرار مني اعرف ايه مني خبر بدليل من الجمل مين يا مغربي ولا ولا سمو الحب و الأمور القلب و العين مين ليه خبر بدليل و عن الصلاة اللي معالها في الهوى اللي معالها في الهوى في النسي السمس من 站不穿 شكر أبو عامل حد الحب في خدام روسيقى اشدوه عمد عبد الرعاقى محلال وانا اللي ابو نعمة وانا شكر أبو على جميع النبي. I'm gonna I'm sem idealidade See yeah. ya! Get <laughs> عيش بالحب. حب. واللي ما في الحب واللي ما يموتش في الحب الله اللي يجعله يحب عيش فالوصل يحيني وانا لا يقضي بي هي يا عبدالشيق يا قمر ربنا تبارك والحب ولا الموت فسرس في شرق الهوى اتقلب كعصفوره في يد طفل يهفوها سيدي وعن ترضى دع الخلائق تغضبوا يا لي يهمر اوكي حن على حنة. ولا يا سيت اللي يعرفكم ما خنا عليه الحب حلنا عشان هي مره يا سعد يا هنايا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 I'm a man of is حبايب ساس يا كاتبين الورق ما تكتبوش يا عاد عشان احنا اتفرقنا وسبحان المجمع عاد انا وحبيبي نموتوا ليان الاطوار Yeah <laughs> ¡Suscríbete al خيرك ديتي يا سيدي جات عليا الكريمة وقالت لها ايدك وخليك مع الله وارمي الهم على سيدك ينورك يا اهل المدد بانضياء الانس وايدك عاوز تكون سعيد الضارين ما تمدش للحرام مدد يا ستي يا سيده نبيله ايوه حسره بارده الحسره بفيه يا والسعي قلبي يحيي عليا ماما ماما واللي عايز الدواء واللي بعد دواء قلبي مغلي طبيب وصف لي عشان يريحني ما فكش في العلاج زود عليا القلم ويا الرحمي وش العيادة اسر اسر يا طلاتي ابو هلاله امال يلي كان ويعطيه ده اوريسي دي السيده الزين اذا كنت بتحبهم قلبي معاهم دايما وعملت جلسه الكريمة وتجمعوا الاحباب حاسب على الحب حاسب الليلة فيها أخباب الكل في الكل يا ستي يا سيدة زينك ويوحده الوهاب الأمر منه صدر خد دليلك من الكتاب عشان نلعق هيوا خليك واقف باب. على على عتبة بيت السيده زينه وقل العوادي Abul Anwar, ya hebat ni Rough and seez, lemon. After a rest, a little, I feel better. Tonya, come on, and the stairs are hard. I'm